Aguz bil Allah min al shaytan ar rojim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ya ayyuhal-ladzina amanu awfu bil 'aqood. Aḥillat lakum bhiyata alaikum anam Illa ma yutla 'alaykum INNA ALLAHA YAHKUMU MA YURID YA AYYUHAL LADHEENA AMANU LA TUHLU SHAA'IRA ALLAHI WAL SHAHRA AL HARAM WAL SHAHRA AL HARAMA WA LA al WA al WA AL BAYT AL HARAM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 والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيح وما اكل السبع الا وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسم وما ذبح على ذلك فسق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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم, وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا, فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن أجورهن محسنين محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان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 وإن كنتم جنبا فاطحه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم, جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أَوْ لَا مَسْلُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ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 ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره لهم مغفره وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم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 وآمنتم برسلي وعزغتموهم اللَّهَ الله قضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار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 ومن في الْأَرْضِ جميعا ولله ملك السماوات وَالْأَرْضِ وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أَبْنَاءُ الله وأحباؤه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 واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قربا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتقبل مِنَ الْآخَرِ قَالَ وَلَمْ قال مِنَ الْآخَرِ قَالَ من قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Lijnde in de En de En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 ومن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رسلنا بِالْبَيِّنَاتِ ثم ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ من يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك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 ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك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 Ya ayhaal-ladin amanu, la tattakhul Yahudu wa-Nassara auliya, baghhuhum auliya ubagh, wallahum mi yatwullahum min kum, fa-innahu minhum. Inna Allah yahdil qawm al-ẓalimin. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أَنفُسِهِمْ نادمين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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اؤلياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين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 وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشد من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت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 حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أَلِيمٌ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم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 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجس مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة أو كفاره طعام مساكين أو عدل أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين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 إلى الله مرجئكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان دواء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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم ولا نكتم شهاده الله اننا اذا من الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فآخران, فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين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 وَإِذْ كففت بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذْ جئتهم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قَالُوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك, هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا, لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مغيما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق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 فلما توفيتني كنت أَن الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إِن تعذبهم فَإِنَّهُمْ عبادك وَإِن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم